وعط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالين آمين والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وَأَن خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ۚ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ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 لا يصلها الا الا الشقى الذي كذب وتولى وسيجن نبها الا الشقى الذي يؤثم لا يتزكى وما لاحد عنده من نعمه تجزا إلا ابتغاء وجه ربه الأعنام ولسوف يرضى الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 ن ين ام والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ولن اخره خير لك من الاولى ولل يعطيك ربك فترضا أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ إِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَظْهَرْ واما الثاء الى فلا تنهر وانما بنعمه ربك فحدث الله اكبر